بسم الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينفق عن الهوى ان هو فألمه سبيد القوى يومر في فاستوى وهو بالقف في الأعلى ثم دنا فذلنا فكان قاب قرسي أو أجنى دماغونه على ما يرى ولقد رآه نجلة أخرى عند ججرة المنسى عندها جنة المخوى إذ يرشى في ما يرشى ما زاغ البطر وما قضى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثاندة الأخرى لكم الذكر وله القنساء تلك إلا هم تسمثوا إلا إلا الرن وما تهرى الأنفس ولقد جاء أم أمنهم من في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله من يشاء ويرضى لا يسمون الملائجة بسيئة الخنفة وما لهم دين من علم يتجعون إلا ون وإن ون لا يغنى شيئا فأحذف عمن تولى عن رتلنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا لا أنت مغلق من, من العلم. إن ربته وأعلم بمن ضل عن وهو أعلم بمن في السماء والفواحف إلا اللمن إن رب جواسع المغفر هو أعلم إل من الأرض هو أعلى بما يستحق أضع أيك الذي تولى وأضع قليله وأشد أعلم وحكم موسى وابراهيم الذي وفى ان لا تجر واجره مزر أخرى وان ليس وَأَنَّ سعيه سوف يراه ثم يتجاه الجساء الأوفاء وأن إلى رب سلم انتهاء هو وَأَنَّهُ هو أماء وأخياء وأنه خلق الزوج من لدر والأنفاء من مطفة إذا جمنات عليهم من مشأة الأخرى وأنه هو أغمى وأغمى وأنه هو وأن ورزموا لهم أجرسا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أولم وأطرا والمؤسف جد فغشاها ما غشا فَإِنَّ إِلَيْنَا ربك هذا نبي من هَذَا رَبُّنَا يُنذِرُ الْقَوْمَ ليس لها من أفل هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم شاهدون فاجدوا لله وعبدوا